إ ن ا جعلنا ما على ا ل أ ر ض زينه لها لنبلوهم أ ي ه م أ ح س ن عملا و إ ن ا لجعلون ما ع ل ي ه ا صعيدا جرزا أ م حسبت أ ن أ ص ح ا ب الكهف والرقيم كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا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 ع ل ي ه م ب س ل ط ا ن بين فمن أ ظ ل م م ن ا ف ت ر ى ع ل ى ا للعلوم ه ك ذ الاسلاميه ا و م ا إ ء الله ف ا ل الكهف, إلى الكهف ينشر لكم ينشر ربكم من ح م ت ه ويهيئ لكم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 موسوعه النابلسي للعلوم ه ق ا ا ل م ذ ا ت ا ل م ا ل م ف ي ه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 قالوا ربكم أ ع ل م بما لبثتم فبعثوا احدكم ب و ر ق ك م هذه إ ل ى ا ل م د ي ن ة فلينظر, فلينظر ايها أ ذ ك ى طعاما ف ل ي أ ت ك م برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أ ح د ا إن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 فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم ويقولون خمسه سادسهم ويقولون خ م وسيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم, بالغ... كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل فلا تمار فيهم إ ل ا مراء ظاهره ولا تستفت فيهم منهم أ ح د ا ولا تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك غدا إ ل ا لا أن ي ش ا ء ا ل ل ه د ذ ك ر ر ب ك إذا ن س ي ت ه ذ ك ر ر ب ك إ ذات ن س ي وقل عسى أ ن يهديني ربي لأقرب م ن ه ذ ا ر ع ي ولبثوا في ف ك ه ه موسوعه ث ث ل ا ا م ئ النابلسي ب له ا للعلوم و س ما ه م من د ن ه ن ولي و ل الاسلاميه و يشرق في حكمه أحدا و كتاب ربك لا موسوعه ب د ل لكلماته ل ن تجد من النابلسي ح و ا ص ر نفسك مع ا ن للعلوم ب ا ل غ د ا و ا ل ا م ي يريدون و ج ه ولا تعد ع ي ن ك عنهم تريد ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا تطع م ا ل أ غ ف ل ن ا قلبه عن ذكرنا و ا ل ت ب ا ه و ا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 عملا اولئك لهم جنات عدن تجريم ن تحتهم الانهار يحلون, يحلون فيها من أ س ا و ر من ذاب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق واستبرق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 و أ ح ي ط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أ ن ف ق فيها وهي خاوية, وهي خاويه على عروشها ويقول و يا ق و ل ي ليتني لم أ ش ر ك بربي أ ح د ا ولم تكن له فات ي ن ص ر شركه الهدى ل وما م كان شركه دعويه ل ا ة ل ل الحق هو غير ث و ربحيه و ذات مضمون اجتماعي ة ا ل د ا كما السماء فاختلط فاختلط به نبات ا ل أ ر ض فاصبح هشيما ت ذ ر و الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة ص ا ل ح ا ت خير عند ربك ثوابا وخير أ م ل ا ويوم نسير الجبال وترى ا ل أ ر ض ب ا ر ز ة وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل زعمتم ان لم نجعل لكم موعدا و و ض ع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون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 ربك أ موسوعه النابلسي م ل ا ا ئ ك ة للعلوم ف س ج د و الاسلاميه إ إ ب ل ي ن اسماء ن الله الحسنى ك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 وما منع الناس أ ن يؤمنوا إ ذ جاءهم الهدي و س ت غ ف ر ويستغفروا ا ربهم و ربهم إ ل ا أ ن تاتيهم س ن ة ا ل أ و ل ي ن أ و ياتيهم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 فتلك القرى أ ه ل ك ن ا ه م لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا أ ب ر ح حتى أ ب ل غ مجمع البحرين أ أم و أم امضي حقبا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 إلى ا ل س خ ر ة ف إ ن ا ب ل س ي ت ا ل ح و ت و م ا أنسانيه إ ل ا ا ل ش ي ط ا ن أن أ ذ ك ر ه و اسماء ت خ ذ ب ي ل الله الحسنى نبر ر ف ت د آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آ ت ي ن ا ه من لدنا رحمه ة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 فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا أ ن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقذفا قامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صدرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان أ ع ي ب ه ا وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا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 اما من آ م ن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أ م ر ن ا يسرا ثم اتبع سببا حتى إ ذ ا ب ل غ ن طلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في ه بعض و ن ف ق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم للكافرين عرضا ا ل ذ ي ن الذين كانوا في غ ط ا ء وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا, وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء